ولئن أ ذ ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا ا لي وما اظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن رجعت إ ل ى ربي إ ن لي عنده لا ل ح س ن ى